واجيهم او ما ملكت ايمانهم الا على اذواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فَمَنِ بِتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِدَّوْسَ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ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 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضوة فخلقنا المضوة عظاما فخلقنا المضوة عظاما العظام لحما ثُمَّ أَنشَأَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إِنَّكُمْ يوم الْقِيَامَةِ تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِرِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا قدرٍ فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فإن شاء لكم بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّقِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ظلم الآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ وَلَكُمْ فِيهَا منافع كَثِيرَةٌ ومنها تاويل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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين سجين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاصبني في الذين ولم إنهم فإذا استويت أنت ومن معك على عَلَى الْفُلْكِ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل بأنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كن مبتلين ثم انشأنا ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنع بود الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة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 وَلَئِن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدين الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل استرا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رد انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فبعدل القوم الظالمين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يست ثم أرسلنا الله يجعلنا كلما جاء ونحوها ونحوها ونحوها ونحوها ونحوها ونحوها وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ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 ذات قرار ومعين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات بِمَا صالحا اني بما تعملون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 وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نف. سَنَ إلَّا وَسَعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دون ذلك، ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون، حتى إذا أخذنا موت. رفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون فكنتم على أعقابكم تنكسون بدين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَتْئَبَ أَهُمُ الْأَوَّلِينَ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 ألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم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 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اثْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ تَإِذَا تا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِثُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله خ اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا مت نا وكنا تراب وَعِظَامًا أين نال لقد أُوعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا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 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ تَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُنَّا إِلَٰهِي بِما خَلَقَ ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل بإما تريني مَا يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ على أن نريك ما نعذوهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب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 فَتَمَاوَزِنُوهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ قَالِدُونَ تَلْفَعُ جُهُوهُ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 فاستبسوا ولا تكلمون انه كان فريق من عباد يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتقلتموهم سخريا حتى أنسوكم كَرِئَ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هم الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ ثم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين قال إن لبث ثم إلّا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحاسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَع اللَّهِ إلَهًا أَخْرَأْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِن